موسيقى <تصفيق> كل يوم دا قويرة ما قلت حيب ما قلت كلمة طايحة شيء प्रॉब्लम ويا هذه حاله الميل كي غادي نقولو يا ليلى اصبح السلم وشيء प्रॉब्लम ويا وين راك كي رايحه ما عيب ما قلت كلمه طايحه دارك هذه زعما Fins demà! Sí, si m'élvegues.